صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله هذه الليله التي نستقبلها قد تكون اخر ليله وقد لا تكون فير الهلال نسال الله لنا ولكم حسن الختام اخر ليله من رمضان رمضان الذي مضى وانقضى كانه يوم من الايام وليس كانه شهر هذه الليله الاخيره ان قدر الله هي ليله يغفل مع الاسف الشديد عنها كثير من المسلمين وينشغل عنها عدد كبير من المسلمين اما الانشغال فيغلب على كثير من الناس الكسل والاقبال على الدنيا في اخر الشهر وكثير منهم ينشغلوا بشراء مستلزمات العيد وبعضهم حتى لا يصلي ولا ركعه واحده في هذه الليله وهذه الليله ايها الاخوه ليله ال30 من رمضان قد تكون هي ليله القدر فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في حديث معاوية وهو حديث صحيح قال التمسوا ليلة القدر آخر ليلة من رمضان بعض الناس بعد ليلة سبعين وعشرين كأن رمضان قد انتهى وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال التمسوها يعني ليله القدر في العشر الاواخر في تسع تبقين او سبع تبقين او خمس تبقين او ثلاث تبقين او اخر ليله الى كل مقصر والى كل والغ في المخالفات حتى في شهر رمضان إلا من أحيا ليالي رمضان بما لا يحبه الله ولا يرضاه امامك فرصه امام هؤلاء فرصه وقد تكون الاخيره انها اخر ليله من رمضان وربما لا تكون فينتهي الشهر والله تبارك وتعالى اذا احسن العبد في اخر المقام فان الله عز وجل يتجاوز عنه الكفار وليس بعد الكفر ذنب قال الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين أيها الإخوة الكرام جاء في حديث عظيم يغفل عنه كثير من الناس وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال أعطيت أمتي في رمضان خمسة خصال لم يعطهن أمة كانت قبلهم وذكر عليه الصلاة والسلام خلوف فم الصائم واستغفار الملائكة حتى يفطروا وتصفيد مرضة الشياطين وتزيين الجنة في كل يوم للصائمين وفي الأخير قال عليه الصلاة والسلام وهي الخصلة الخامسة قال ويغفر لهم في آخر ليلة من رمضان في آخر ليلة من رمضان يغفر فقالوا يا رسول الله هي ليلة القدر قال لا يعني ليس مقصودي هذا وممكن أن تكون ليلة القدر قال عليه الصلاة والسلام ولكن العامل إنما يوفى أجره عند انقضاء عمله فانتبه يا أخ المسلم لا يراك الله في هذه الليلة الا فيما تحب ان يراك سبحانه وتعالى ايها الاخوه الكرام ما اجدر ان ينظر احدنا في اخر هذا الشهر ان ينظر في تجربته مع القران هذا الشهر هو شهر القران كيف كانت تجربتنا معه هل بذلنا نحن نحب كلام الله ما مدى تعلق قلوبنا به سواء امكن ذلك بتلاوته او بسماعه في الصلاه بعض الناس اذا صلى تسليمه واحده شعر بالمشقه وخرج مباشره عند الفضائيات لينظر الى مسلسلات والى كلام فارغ هذا يدل على ماذا هو مسلم والتراويح ليست واجبه لكن على ما يدل هذا احكم يا اخي المسلم على نفسك اليوم واعطي لنفسك الدرجه التي تستحقها عثمان بن عفان امير المؤمنين الخليفه الراشد ذو النورين رضي الله عنه اسمع ماذا يقول يقول لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله تامل يا اخي في هذا يقول المشكله في القلوب لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله وصدق رضي الله عنه وصدق ذلك بفعله عليه رضوان الله فما مات عثمان رضي الله عنه حتى تخرق مصحفه من كثره ما يقرا ويتلو من كلام الله ولما رثاه حسان رضي الله عنه قال ضحوا باشمط عنوان السجود له يقطع الليله تسبيحا وقرانا وصفت زوجته رضي الله عنها فقالت فوالله لقد كان يحيي الليل بالقران في ركعه ايها الاخوه المشكله في القلوب الله عز وجل يقول ان في ذلك لذكر لمن كان له قلب وفي القران يقول الله تعالى ان هو الا ذكر ان هو الا ذكر وقران مبين لينذر من لينذر من كان حيا المقصود ايها الاخوه حياه القلوب انها لا تعمل الابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور يا من لا يتلذذ بالقران وانت قد مررت بتجربه ابحث عن علاج لقلبك انت مريض لا توهم نفسك غير ذلك عندك مرض سارع بعلاج نفسك يا من يانس ويطرب للغناء والاناشيد حتى التي تسمى الاسلاميه راجع قلبك الامام الشافعي رحمه الله يقول ان السكره بالاصوات المطربه قد يصير من جنس السكر بالاشربه فيصدهم عن ذكر الله وعن الصلاه ويمنع قلوبهم حلاوه القران وفهم معانيه واتباعه ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى ما اشدها من حسره وما اعظمها من غبنه على من افنى اوقاته في طلب العلم ثم يخرج من الدنيا وما فهم حقائق القران ولا باشر قلبه اسراره ومعانيه ايها الاخوه الكرام ومما يجدر التذكير به ما يتعلق بالزكاه وقد تحدثت عن ذلك في بعض الخطب فيه تساهل كبير جدا في اخراج الزكاه اتقوا الله يا عباد الله يا اخى المسلم اختم شهر رمضان ببراءه ذمتك ابرئ ذمتك من الزكاه انها ركن من اركان الاسلام ان كنت قد تساهلت او تغافلت او قصرت او املا عليك شيطانك بعض الحيل لتتهرب من الزكاه او من بعضها فها هي الفرصه اليوم امامك لتتوب ولتبرئ ذمتك في اخر الشهر ما زلت حيا لا تزال حيه والله لو مات الانسان ربما لا يذكره ورثته ولا بريال واحد والله بعض الناس ربما يموت وهو يملك الملايين وهو بخيل في الانفاق وبخيل على نفسه وبخيل على اولاده وعلى ذويه فيموت فربما لا يدعون له ولا يقدمون له ريالا واحدا بل انهم في الحقيقه ينتظرون هلاكه وموته اتق الله يا عبد الله أنت اليوم حي ترزق وتفكر وتملك القرار وربما تملك أموالا لا تحصيها ولا تريد أن تحصيها حتى لا تخرج الزكاة كما يحدث عند بعض الناس أدرك نفسك قبل خروج الروح إذا خرجت الروح انقطع الأمل وانقطع العمل عباد الله ومما نذكر به ومما نذكر به ما يتعلق بزكاه الفطر التي شرعها الله سبحانه وتعالى في ختام شهر رمضان هذه الزكاه شرعها الله تطهيرا للصائم من اللغو والرفث والنقص الذي يعتري الصيام وهي تطييب لخاطر المحتاجين وسد لحاجتهم في اخر الشهر وقبل العيد وهي واجبه على كل مسلم صغيرا وكبيرا ذكرا وانثى باجماع العلماء ولا تجب على الحمل ولكن استحب ذلك بعض العلماء وهي واجبه على كل من كان عنده زياده عن قوته وقوت من يعول ليله العيد ويوم العيد مقدارها صاع وهو ما يقارب كيلوين وربع تقريبا والاحوط اخراجها طعاما من قوت اهل البلد وبعض العلماء يرى جواز اخراجها مالا لكن الاحسن انها شعيره تخرج طعاما وهو الافضل وخروجا من خلاف العلماء وقتها يبدا من غروب شمس اليوم ال27 فمن ليله ال28 حتى صلاه العيد هذا كله وقت لاخراجها اما وقت الوجوب متى تجب فهو غروب شمس ليله العيد هذا باختصار احكام زكاه الفطر نسال الله تعالى ان يتقبل منا ومنكم وان يختم لنا ولكم بخير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 وهو أمر من الدين وقد شرع الله تبارك وتعالى لنا آداباً في هذا العيد فمن ذلك أيها الإخوة أن يغتسل الإنسان قبل صلاة العيد وقد ذكر النووي رحمه الله اتفاق العلماء على استحباب الاغتسال لصلاة العيد ومن السنة أن لا يخرج الإنسان إلى صلاة العيد عيد الفطر حتى ياكل ثمرات وترى في بيته ياكل ثلاث تمرات او حتى تمره واحده او خمس قبل ان يخرج اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الاداب والسنن الاكثار من التكبير الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله, الله اكبر الله اكبر ولله الحمد من غروب الشمس عند طائفه من العلماء اذا غربت الشمس اخر يوم من رمضان يشرع التكبير وبعض العلماء يرى انه يشرع قبل صلاه العيد اذا خرج الانسان الى المصلى يكبر والامر في ذلك واسع والله تعالى يقول ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون من السنه ايها الاخوه ان يلبس الانسان احسن الملابس لدي فقد جاء في صحيح ابن خزيمة عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم كان له جبه يلبسها في العيدين ويوم الجمعة وجاء عند البيهقي أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه والمرأة أيها الإخوة نذكر يجب علينا تذكير نسائنا نسائنا وأهلينا المرأة تترك الزينة إذا خرجت إلى المصلى بعض النساء تتزين أحسن ما يكون وتخرج إلى المصلى هذا قطع وهذه عادة خاطئة وينبغي تنبيه النساء لأن بعض النساء ليس لها هدف سيء لكن هذه عادات يجب أن تتغير وفق شرع الله تبارك وتعالى المرأة تتزين فقط إذا تتزين ارادت ان تقابل من يجوز لها ان تبدي زينتها عنده وكذلك الطيب المراه اذا خرجت الى المصلى لا تتطيب ينبه النساء على ذلك وهو امرا ايها الاخوه جد خطير قد وردت احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها تعظيم وترهيب من قضيه تطيب النساء اذا خرجن من البيت ومن آداب العيد التهنئة والدعاء بالقبول وقد فعل ذلك السلف الصالح ومن آدابه أن الإنسان إذا خرج إلى المصلة يرجع من طريق آخر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إذا كانت الصلاة في المساجد يشرع لمن جاء أن يصلي ركعتين تحية المسجد ولو كان وقت نهي على الصحيح أيها الإخوة الكرام صلاة العيد صلاة العيد يشرع الخروج لها من الرجال والنساء لقول ام عطيه رضي الله عنها امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرجهن في الفطر والاضحى العواتق والحائض وذوات الخدود فاما الحائض فيعتزلن الصلاه حتى الحائض وهي لا يجب عليها الصلاه تخرج الى المصلى مع الناس وتعتزل الصلاه قالت ويشهدنا الخير ودعوه المسلمين انظر ايها الاخ الاهميه لصلاه العيد والعواتق جمع عاتق وهي الانثى اول ما تبلغ يعني التي لم تتزوج بعد مع الاسف الشديد بعض المسلمين هداهم الله ينامون يوم العيد ينامون عن صلاه الفجر وينامون عن صلاه العيد بئس ما صنعوا والله يا اخوه بئس ما صنعوا وهذه ليست علامه خير في اخر الشهر هذا حرمان كيف يهنى المسلم بالنوم وهبات الله وعطاياه يقتسمها الناس في المساجد والمصليات ما هذا الحرمان ايها الاخوه اسمعوا هذا الحديث جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال إذا كان يوم الفطر هبطت الملائكة إلى الأرض تصور هذا الموقف الملائكة لا نراهم بأعيننا إذا كان يوم الفطر هبطت الملائكة إلى الأرض فيقفون على أفواه السكك فينادون بصوت مباشر يسمعه من خلق الله الا الجن والانس يقولون يا امه محمد اخرجوا الى رب كريم يعطي الجزيل ويغفر الذنب العظيم فاذا برزوا الى مصلاهم يقول الله تبارك وتعالى لملائكته ما جزاء الاجير اذا عمل عمله فيقولون الهنا وسيدنا ان يوفى اجره فيقول الله اني اشهدكم اني جعلت ثوابهم من صيامهم وقيامهم رضائي ومغفرتي ارجعوا مغفورا لكم هذا الحديث فيه فضيله عظيمه لمن يخرجون الى الصلاه صلاه العيد وبعض الناس يحرم نفسه من هذه الفضائل اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم اختم لنا شهر رمضان بالقبول والرضوان والعتق من النيران يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اعز الاسلام واهله واذل الكفره والنفاق واهلهما اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان انصرهم في سوريا وفي فلسطين وفي بورما اللهم انصرهم على من بغى عليهم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب اللهم اهزم طاغوث الشام وجنوده واعوانه اللهم مزق ملكه وانزل عليهم باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم انهم اكثروا في الارض الفساد فصب عليهم يا ربنا صوت عذاب عاجلا غير اجل انك على كل شيء قدير اللهم امننا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين